اية وطن الاسود فدت كنفسي وخير الناس من مات فداك سابذل مهجتي ودمي وقلبي فدا شرف تسلسل من دماءك بسم الله الرحمن الرحيم شبكة أنصار أهل البيت, البيت الإسلامية بالرد على معتقدات الشيعة الإنامية تقدم لكم حياكم الله جميعا سعد الله بكل خير ربكم علي قسيم الجنة والنار طيب رب العالمين وش بيده طيب يعني الجنة والنار أنا مش بيد الله يا ناصر بيد علي جعني وجعكم على هالمعتقدات الفاشله هذي يا مشركين عوذ بالله علي لها والنار رب العالمين ما شيء بس بلاش باحها في نقطة مهمة عندي أنا يعني يعني هم يقولون أن الجنة والنار لفاطمة أنا علي قسيم الجنة والنار فأنا مستغرب يعني عندي تساؤل حقيقة في الموضوع ممكن أطرحه الجيش اطاعه الله ورسوله ولقنيه للمؤمنين ولالحسن والحسين ما هي فاطمه لانها هي رضا الاله هي النظام الروضان فريد الله محزون في فاطمه والاسلاح والتقى وكل سجه الايمان كلها نتيجتها تتمنى الرغو. انت يا مؤمن كل اعمالك التكريفية تبتغي بها رضا الله. يعني في حقيقتها الباطنية انت تبتغي فاطمة. ولا يشفع لاحد في يوم تصدر الرضا من فاطمه عنها لا لا من عن احد من الناس يقوم الرسول صلى الله عليه واله او واحد من ال ام لان فاطمه لا تجد بيتنا من لا ترضى والجنة هي مولك لفاطنة فالجنة هي مولك <تصفيق> الحين الجنة المين العلي ولا الفاطمة بس ها لو جاءت فاطمة واحد تبي يدخل الجنة وعلي ما يبيه وش يسرون بتهوشون هنا قدم الناس لا ما بيه لا انا بيه يعني مثلا علي يزوج بنته العمر مثلا الفاطمة لو كانت موجودة ما رضيت لو تهو شون علي يقول أنا ما أقدر بزوجه بنتي صعبة رجال نسيبي بخلي يدخل الجنة يا بنت رسول الله تقول له لا أنا لا هذا كسر ضلاعي وقدروا انتهو شون الناس في المحشر هذي يروح للجنة هذي يروح للجنة كل الفاطمة ها يا عباد القبور يا حثالة المجتمعات يا كذبين تؤمنون بهذه الخرافات يا أخوان سمعتوا كلام الزنديق الفاجر الفحيد يقول لو يشفع الأنبياء والأئمة الواحد فاطمة مراضية لا يمكن يشفع له يعني لا رسول ولا أحد سمعتم يا أخوان هذه الزندقة وهذه التربية اللي حقيقة يعني الحيوانات قد يعني لو ربيت بهذه الطريقة ممكن ما تقبل في أغبة من هذا ولا شيء في أحد أغبة في أكثر زندقة من هذا ولا الفجرة لا وجود لله لا وجود للرسول الجنة يتهوش <تصفيق>